واللقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجهن بالطهور. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. واللقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الطاغوت التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا قال العبد لا إله الا الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وأفرده بالعبادة لا معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بالعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله ويشهد أنه رسول حقا إلى الثقالين ثم مات على ذلك غيره وصل على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهاده ومات فعندهم له الجنة أما إن كان عندهم معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما وقع اليوم حباد الأضرحة وكثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل ويظنون أن هذه من الإسلام، مع الأسف يظنون أن هذه الأمور من الإسلام، وأن الإنسان لا يكون مسلم حتى يعملها.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 قادرا على أن ينفعك أو يضبط فكر فكر عقليا هل يمكن هذا لا يمكن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ما هو الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى عليكم ايها الاخوه ايها العلماء في كل مكان في افريقيا في اوروبا في امريكا في اسيا في الدول العربيه في غير الدول العربيه في جميع الدول الاسلاميه وفي كل مكان عليكم ان تبلي بقول الله وعليكم ان تعلموا الناس دينهم ولكن بعد تتبع بعد البصيره بعد العلم ما قاله الله ورسوله حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف حول هذه سبيل الله على بصيرة انا ومن وسبحان الله وما أنا من المشركين مؤسسة صدى البشرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ وهم سماحة الشيخ الله بن حميد رحمه الله سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة المفت العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ويحتوي هذا الإصدار خمسة أقسام القسم الأول منزلة التوحيد من الدين. القسم الثاني حقيقة التوحيد. القسم الثالث فضائل التوحيد. القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره. القسم الخامس من مناقضات التوحيد. القسم الأول منزلة التوحيد من الدين. الحمد لله القائل. وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونه. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده لا شريك له قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقد اهتم الرسل عليهم الصلاه والسلام بالدعوه الى التوحيد اهتماما عظيما فهو هو نبينا عليه الصلاه والسلام يمكث في مكه عشر سنين يدعو الى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ونستمع الآن إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد فيقول رحمه الله فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الرسول ومعنى اعبدون وحدون كما قال ابن عباس رضي الله عنه ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من انواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر كمن طلب من أصحاب القبور. المدد بأن يقول المدد المدد يا فلان أغثني أغثني واكشف الشدة عني هذا لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا إنما هذا يكون لله وحده فلا يجوز أن يصرف. شيء من حق الله لغيره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويتحدث سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوه الرسل الى شهاده التوحيد فيقول واول شيء دعاه الرسل هو توحيد الله جل وعلا اول ما دعاه الرسل اليه هو توحيد الله ان يقول العباد لا اله الا الله واول شيء دعا نبينا صلى الله عليه وسلم قومه ان يقولوا لا اله الا الله وان يؤمنوا به ويصدقوه فاتن الشهاده ذلك هم اصل الدين هم اساس من الله ان تشهد انه لا اله الا الله صدقا من قلبك والمعنى انه لا معبود حق من الله وان تشهد ان محمد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق انه رسول الله هاتان الشهادتان هما اصل الدين هما اساس المله فلا اسلام ولا ايمان ولا تقوى ولا بر الا بهذا الا بهاتين الشهادتين لا بد ان يكون عن علم ويقين وعن صدق ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه عشر سنين في مكه يدعوهم الى هذه الكلمه الى توحيد الله والامام برسوله، قبل فرض الصلاه وغيره يقول يا قوم يقولوا لا اله الا الله في هذه البلده ياتو قريشا وغيرهم ان يقولوا لا اله الا الله فامن القديم و. استكبر الاكثرون ثم فرض الله هذه الصلاه الخمس في مكة قبل الهجره فصلاها في مكه ثلاث سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاه والسلام وبهذا يعلم المكلف يعلم العاقل ان هذا الدين يحتاج الى التعلم والتفقه في الدين وان الدعوه لا تنفع لا بد من علم ويقين وصدق فدعو الإسلام أو دعوى الإيمان أو دعوى التوحيد أو دعوى المتابة لا تعمل إلا بصدق إلا بعلم وعمل فعليك أن تعلم وأن تبقى بالدين وأن تعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومذفن وقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤث الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصوا ندماءهم وأموالهم الا بحق الإسلام وحسابهم من الله ويقول مثوان وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا فعصوا لي واموالهم وأموالهم إلا بحقها وحقها أدعوا فرائد الله وتركوا محالهم هذا حق ولا إله إلا الله الصلاة الزكاة الصيام الحج فعل كل ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله كلهم الحق لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله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 بالتوحيد ونفي الشرك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكررها المسلم في عرفه ويعلنها في اثناء دعائه اعلانًا بالتوحيد الحجيج كلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم والوانهم كلهم ينادون بهذا يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمه التوحيد يرددونها في عرفه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء باخوانه من النبيين خير ما قلت انا والنبيون من قبلي اذا يا اخوان باب التوحيد مهم مهم جدا واذا بنى الانسان عبادته على غير التوحيد فان الله سبحانه وتعالى لا يقبلها قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد ولا يشرك بعباده ربه احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله الله أيها الإخوة بتحقيق التوحيد فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأمال وتطيب الأحوال ويزول السوء وبالخلاف في التوحيد تفسد الأعمال والأحوال القسم الثاني حقيقة التوحيد يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى وليست مجرد كلمة تقال باللسان بل إنها تختضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عجاء قال العبد لا إله إذ الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وافرده بالعبادة لا جمعه امواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بل عبده وحده سبحانه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسول حقا إلى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهاده ومات فعنده اهل الجنه أما إن كان عنده يعني أتى شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله كالزنا او شرب الخمر أو لقول والديه أو قطعات الرحم فهذا تحتمل شيئات الله ان شاء الله وفر له وان شاء له النار حتى يعذب على قدره معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنه يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر ان يشرك هو يغفر ما دون ذكر من يشاء وعليه ايضا مع, الش... مع هذين الشهادتين ان يؤدي الفرائض علي يصوم عليه يصلي الصلاه الخمس عليه يعد الزكاه عليه صوم رمضان عليه حج البيت عليه اي هذه كل ما فرض الله عليه ولا بد من هذا ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه فإن اكل بناقه من الإسلام الاسلام كفر ولو اتى بالشهادتين فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكنهم في الباطن يكذبون يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال فصاروا خفارا في ذكر من النار وهكذا لو قال هذه الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الدين أو سب الله أو سب رضى كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يبقى يصلي كفر عنده جمعنا العلم وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العابد بينه وبينه بينهم لا مصله فمن ترك فمن فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كفر وشريت الرفض الصلاة أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة ويعلم أنها واجبة يعلم ان الصيام واجب ولكن تساهل هذا قد أتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا أن والله الله عنه وتتعلم شيئة الله سبحانه وتعالى هكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالغمر أو العقوق أو قاطعه الرحم أو الربا هذه معاصي إذا كما استحذن من استحل الله لأنه لا يعلم معاصي ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه ولجلساء السوء هذا يكون قد أتى ذنبا عظيما ويكون ايمانه بهذا ناقصا وضعيفا ويكون تحت مشيئه الله اهل السنه لا يكفر بذلك ذلك خلاف للخوارج قد يكون تحت مشيئه الله ويكون ضعيف الايمان فان شاء الله وظهر الله سبحانه وتعالى وان شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها وبعد التطهير والتمحيص في النار يدخل الله منها الى الجنه ولا يخلد في النار لكفر لا يخلد في النار الا الكفار يعني الخلود الابدي اما الخلود المؤقت فهذا خلودان خلود خلود مؤقت هذا قد قالها المعاص كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل النجس هو خلود مؤقت له نهايه اما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهايه كما يقول لي سبحان الله ملك رب الشكين قال كذلك ويريهم الله واهملهم صلاتهم عليه وما هم خارجين منها قال سبحان الله يريد له حكمنا وما هم خارجين منها ولا هم مقيم ما شاء الله لا اله خاطئ يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله كما يزعمه عباد القبور وغيرهم وهذا ليس معنى لا إله إلا الله بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولبيان هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله بل هو الذي انفرد بذلك كله وهذا النوع يقر به جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم فالكفار يقرون بتوحيد الربوبيه كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ الله فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ وَمِثْلُ قوله تَعَالَى قل لمن الأرض ومن فيها إِن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أَفَلَا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون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 يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شركون في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثاره من علم إن كنتم صادقين وبهذا يعلم المسلم. أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأعرف معنى قوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين وان الواجب عليك أن تخص الله بالعباده دون كل ما سوى فهو لن يعبد هو لن يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب اليه بالصلاه والصوم والحج والنذر والذبح والصلاه وغير ذلك قال تعالى قل ان صلاتي ونوسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلت ربك وانحر قال تعالى وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل كافر وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا هموك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمين يمين ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير اللفافة التي على النواء ما يملكون من قطير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير فالواجب الحذر من دعاء غير الله بل الشرك بالله والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداته إياك نعبد وإياك نستعين أنواع التوحيد أنواع التوحيد أنواع التوحيد. أنواع التوحيد أما بالنسبة إلى أنواع التوحيد فالتوحيد ثلاثة أنواع الأول توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأنواع العباده التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق اما النوع الأول هو توحيد الربوبيه فهذا الخلق مقرون به حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبيه كما في قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله إلى غير ذلك من الايات التي تدل على ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومكرون به ولكنه لا يكفي والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها وهذا سؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولاً وعملا واعتقادا بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار وجهون في ضوء هذا السؤال الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بيستان إلهام الدين تحقيق شهادة لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا ثم يعمل بمقتضى هذا العلم فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناها لا إله موجود إلا الله بل المعنى لا إله حق إلا الله لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمى إلها كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدون من دون الله من شيء كما جاء عم ربك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل. يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وإذا كان لا معبود حق إلا الله وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده وإذا كان هذا معنى لا اله إلا الله فلا يمكن أن يحققه الانسان حتى يعمل بمقتضاه، بمعنى الله لا يعبد إلا الله فلا يتذلل ولا يخطى لأحد على وجه التعبد والتقرب والإنابة إلا الله عز وجل ومقتضى هذا أيضا أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع لأن الله هو الإله, فهو الإله الحق وما سواه فهو باطل وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله الا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة حتى يتحقق لو الاستمساك بالعروه الوثقى قال الله تعالى فمن يقفض بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وقال تعالى ولقد بعثنا في كل رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا بد لتحقيق شهاده آل لا اله الا الله من اجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل او تحوكم إليه من دون الله ويتحدث فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن تحقيق المسلم لشهاده لا إله إلا الله فيقول تحقيق المسلم لمعنى شهادة لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله فهو جل وعلا المعبود بحق وهو الذي خلق الخلق وتكفل لحفظهم وأرزاقهم وصيانتهم احصى عليهم أعمالهم وآثارهم ما من حركة يقوم بها أحد إلا وقد أحصيت عليه فمن أراد النجاة أخلص العمل لوجه الله جل وعلا واجتهد بأن يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لوجه الله قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول والله يقول في محهم الكتاب في وصف أحوالي أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويكون يتذلل لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة فصل نار هامية القسم الثالث فضائل التوحيد التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنه وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوه إلى غير الله تعالى وفضائل التوحيد واثاره الحميده لا تكون الا لمن كان مخلصا في قوله لا اله الا الله والاخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه واعظم ما أمر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال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 وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم الحج konnte يقول صلى الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محرصا فيها صادقا فيها غير مشرك لأن الهاجة الشرب بعض الحديث يسر بعضها بعضا فقوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله على الجنه يعني اذا كان مخلصا في ذلك صادقا في ذلك بريئا من الشرك كما في الاحاديث الاخرى كما في حديث بغيره عند البخاري ورسوله اسعد الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه بحديث عثمان من قال لك ابتغي بك وجه الله بحديث مسعود من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار بحديث جابر عند مسلم من لقي الله لا أشك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فالمعنى من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك فهو من الجنة وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت بشئة الله جل وعلا لكن مصيره إلى جنة ومنتهه الجنه اذا مات على التوحيد الخالص يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أشك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء وإذا مات على التوحيد وعلى توة صادقة دخل الجنة من اول واحدة وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها فمتحت مشيئة الله وهكذا النصوص في كل شيء يفسر بعضها بعض ويبين بعضها بعضا من فضائل التوحيد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم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 بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هنا وعد وموعود وحالة يكون عليها الوعد اما الوعد اما الموعود اولا فهم أهل الإيمان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات هؤلاء هم الموعود هؤلاء هم الموعودون اما ما وعدوا به فجاء في ثلاثه اشياء اولا لا يستخلفنهم في الأرض يعني ان لم يكون لهم غلبه ومنعه واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان أو قصر أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل ثم قال الوعد الثاني ولا يمكنن لهم دينهم الذي تضاله أعظم شيء يختاره المؤمن ويريده أن يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين لا يستخف بدين الله ولا يكون مهانا وهو يتدين يدين بدين الله بل يكون مرفوع الرأس يكون بما وعد الله جل وعلا له أما الوعد الثالث بقوله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعني لما بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف أمنا آمنين على أنفسهم على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم هذه كلها مني ووعد من الله جل وعلا له. ما حالتهم؟ بين الحالة في, الجو... الحالة في الجملة الفعلية بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني إذا استخلفهم وبدل وبد... ومتكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف امن ما حالتهم في هذا كله وقبله أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلاهم بهذه الثلاث وكذلك بأنهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الأرض فيوسع الله عليهم في الأرزاق ويكونون في حياة طيبة مطمئنة ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر. لهم الذنوب والسيئات قال جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين شهاده أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبله الإسلام لمن حققه وأسلم تغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياءا وتبرع من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا الإسلام يجب ما قبله فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا الإسلام هو أعظم وسائل التوبة الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر فكيف بما دونه من الشرك الأصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك فإن فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر فكل ما دون فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام الإسلام يجب ما قبله ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا يعني أراد شيئا يختص به لأنه ظن أنه كما أنه من اولي العزم من الرسل وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة فإن هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به فقال الله جل وعلا له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 وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصلة بألوهيته والمتصلة بأسمائه وصفاته كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه رب لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصا بفئة منهم الرزق الذي به قوام الحياة شائع يناله الغني ويناله الفقير الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد يكون شائعا ليس نادرا في بلد أو في أرض حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنياء أو إلا الشرفة أو إلا قلة الناس ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامه جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم. جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليبين له ان ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء ولا يختص به الرسل ولا يختص به أولي العزم ولا يختص به كليم الله جل جلاله وإنما هذا شاعر قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا فدل هذا على أن رحمه الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم وفي ألوهيته لهم وفي أسمائه وصفاته لهم في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة أن هذا شيء مشاع سهل ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له تسعة وتسعون سجل كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه فإذا رأى ذلك خاف وأصابه الهلع فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا أنكر من هذا شيئا فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات فترجح كفة السيئات ثم يقول الله له: ألك عمل فيقول لا يا رب فيقول الله له بلى فيؤتى ببطاقة فيقول ما هذه يا رب فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات يعني من قوة رجحانها مثل كفة الميزان. رجح بقوة فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرف ويبغض أهله فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه والتوحيد في القلب أيضا إذا عظم إذا عظم التوحيد في القلب فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب وممن يغش الذنوب أو تقل عنده الحسنات وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا ومن فضائل التوحيد أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة أسع... لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه ومعنى أسعد الناس بشفاعة يعني سعيد الناس بشفاعة السعيد من الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله من قلبه ونفسه من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها من قلبه ونفسه شاهدا الشهادة الحق عالما بمعناها فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثير عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده وهو أول الناس نيلًا لهذه الشفاعه ومن فضائل التوحيد أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآية هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى منهم هم أهل التوحيد أهل الإيمان بالله الحق بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده وهو المستحق للإلهية وهو المستحق للأسما والصفات والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وعمل صالحا هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسن حالتهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وأما في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك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 الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي روايه واعلم ان الفرج مع الصبر وأن النصر مع مع الكرب وهذا كله لاهل التوحيد الذين اخلصوا القسم الرابع حقيقة الشرك وخطر يجب على كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات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 هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات طلب القضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم والنذور لهم وما اشبه هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول أمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعلا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والآيات في هذا الموضوع كثيرة والشرك أنواع النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذا لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله ومثل قول ما شاء الله وشئت بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو والصوابا تقول ما شاء الله ثم ثم شئت لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ هذا شرك في الألفاظ يسمى شركا أصغر وكذلك الرياء الرياء أيضا شرك أصغر وهو شرك خفي لأنه في القلوب من أعمال القلوب ولا لا ينطق به لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله إذن فالشرك على ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه لا. يقصد به غير الله سبحانه وتعالى يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس ويقصد به المحمدة أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى وهذا محبط للعمل فالرياء محبط للعمل وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل كفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته وأن يخلص لله جميعا ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل جريمة الشرك فجريمه الشرك يعظم الجرائم ويعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبدا الاباد لا يخرج من النار ابدا كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم ما كان المشرك ان يعبروا مساجد الله شاهد على انفسكم الكفر اولئك حبط اعمالهم في النار هم خالدون امر الله قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ولا اوحي اليك والى الذي قبلك لين اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال في حقهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخالدين منها ولا هم مقيم والايه في هذا كثيره فالمشرك اذا مات على شركه ولم يتب فانه مخلد في النار والجنه عليه حرام والمغفره عليه حرام باجماع المسلمين قال تعالى انهم من شرك بالله فقد حرم الله على الجنه وماوهن ولا سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فجعل المغفره حراما على المشرك اذا مات على شرك اما ما دون الشرك فهو معلق ما دون الشرك هو تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى فالخلاصه ان المشرك اذا مات على شركه فهو مخلد في النار ابد الاباد بإجماع اهل فذلك مثل الذي يعبد الاصنام ويستغيث بها أو الاشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك أو يعبد الأموات التي يسمونهم بالأولياء أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة يستغيث بهم انجرون لهم يطلبهم مدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم مثل ما يقول بعضهم يا سيدي فلان الشماريغي المدد المدد يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا رسول الله المدد المدد أو يا حسين أو يا فاطمه أو يا ست زينب أو يا رائد من يدعوهم المشتكون هذا كله هو الشكل أكبر ولياله بالله إذا مات عليه صاحبه صغر من اهل النار نعوه بالله والخلود فيها الشرك نجاسة, الشرك نجاسة يطهرها التوحيد الإنسان لو صلى الليل والنهار وهو لم يتوضع وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته ما تصح صلاته كذلك المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا لكنه لم يخلص العباده لله فانه لا لا تصح عبادته فالشرك في العباده مثل الحدث في الصلاه سواء مثل الحدث في الصلاة كما لا تصح صلاه المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك والشرك نجاسة لما قال تعالى إنما المشركون نجس انما المشركون نجس فالشرك نجاسة معنوية وطهارتها بشهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة ان لا إله إلا الله والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم أما بدون طهارة فلا تصح صلاة وأما بدون إخلاص فلا تصح عباده واستمع رعاك الله إلى خطر الشرك بالله يقول الله أنا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك بما غيري تركته وشركه الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة بل خلود في نار الجهنم وكل لنب عسى أن يغفر إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من عنصار القسم الخامس من مناقضات التوحيد يجهل بعض المسلمين أموراً كثيرة تناقض عقيدة التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله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 من الشرك بالله تعالى واياك ان تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء اصحابها والاستغاثه بهدى والشرك الذي نهى الله عنه والذي بعث الله الرسل بانكاره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وان كلموا الطاغوت بعث الله الرسل جميعا بانكار الشرك والدعوه الى توحيد الله واخلاص عباد جل وعلا فاحذر يا عبد الله ان تقع فيما وقع فيه المشركون من عباده أصحاب القبور أو الاشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن كل ذلك شرك به فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغث بالأموات أو بالغائبين فقد اشرك بالله وقع في قوله جل وعلا إنه من بالله فقد حرم الله عليه جنه وهنا وما للظالمين من أنصان ثم حذر أيضا يجب الحذر من, من وسائل الشرك الصلاه عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا من وسائل الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا انبيائهم مساجد قالت عائشه رضي الله يحذر ما صنعوا قالت لا ذلك لابرز قبره غير انه خشى يتخذ مسجدا ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تيصور أولئك شرار الخلق عند الله فبين أن من اتخذ مساجد القبور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال يهود والنصارى والمشركين ويجب ان تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده. اذن لا معبود حق لله الله لانه هو الذي يستحق العباده لكونه الذي يملك النفل والضرر ويملك انزال الغيث وانبات الأرض وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقديره وبهذا نعرف أن الذين يدعون الاولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله يا فلان ادركني يا فلان أنقذني يا فلان أغثني نعرف أن هؤلاء مشركون مشركون بالله عز وجل لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم ممرة لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الصدقة وهي نفع متعدل الغير لا تقبل لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه فاذا جاء رجل الى قبر من يزعم انه ولي اقول يزعم لانه قد يكون وليا وقد يكون عدوا قد يكون من اولياء الله وقد يكون من اعداء الله من دعا الناس الى عباده نفسه فهل هو ولي هل هو ولي لله ولي لله عدو لله ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله هذا ولي الله فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا رزقني ولدا كان بذلك مشركا شركا أصغر أو أكبر أكبر مخرجا عن الملة فهو مشرك في دينه ضال في عقله سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه سفيه ليش لأن هذا الرجل جثه الآن وربما تكون الأرض قد وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك لك ولكن الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا وإلا كيف يكون رجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر فكر عقليا هل يمكن هذا؟ لا يمكن اذا لماذا تدعوه؟ بدلا من أن تقول يا فلان اغثني أدركني انقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما اشبه ذلك قل يا رب يا رب حتى تكون داعيا لله عز وجل وإذا دعوت الله فلن تخيب لن تخيب وقد ابطل الله تعالى عباده المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيرة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 ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميل أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطميل وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع؟ أي يجلب لك النذع أو يدفع عنك الضرر ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم كدعاء عبد القادر الزيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك فإنك لو دعوتهم فإنهم اولا لا يملكون ولا قطمي ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم هذا مناء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم الوجه الثالث قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بان يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا الرابع قوله ويوم الْقِيَامَةِ يكفرون بشرككم أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقد أمر الله نبيه ان يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا قل لا أملك نفسي نفقد ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالعبادة إنما يتليق بالله اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك كل ذلك لله أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما على شأنهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن ياذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشروع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على ان يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك والله لا يعذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له فيشفى يشفع فيه الأنبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عنه من التي عملها لكن المشرك الكافر به العابد غيره الناذر لغيره الملتجي لغيره هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره فلا يمكن ان يشفع فيه شافع ولا يمكن لشافع ان يشفع فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا ان ينفعه أي شخص لأن الله جل وعلا حكم وهو الحكم العدل ان من لقىه عابدا غيره فالنار مقره انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه النار وما للظالمين من انصار نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أهل التوحيد والدعاة إلى سبيله والسائرين على طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وكان معكم في هذا الإصدار مؤسسة صدر المشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض رقم الهاتف والناسوخ 01266 01266 اثنان ثمانية ثمانية اثنان جوال صفر خمسة خمسة ثمانية خمسة خمسة ثمانية خمسة صفر أربعة صندوق البريد ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان الرمز البريدي واحد واحد أربعة أربعة ثمانية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته